بسم الله الرحمن الرحيم قاب والقرآن المجيد فالعجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر أَفَلَمْ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من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 فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها صلح نضيد رزقا للعباد وأحيينا به ولدة ميتا كذلك القرود كذبت قبلهم قوم نوع وأصحاب الرس وثمود وعاذ وفذعون وإخوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد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 إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب ماتيد وجاءت تكره الموت بالحق. ذلك ما كنت منه تعيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد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 وأذفت الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب أفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام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 هل من ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في تَتي أَيَّامٌ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبِ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الرغوب. وَمِنَ الليل السُّجُودِ واستمع يوم ينادي الْمُنَادِ من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الركود إنا نحن نعي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يتين نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكذ بالقرآن من يخاف